وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب المفعول منصوب يعني ليرى تائرى مرفعات تواب أبيني مرفعات ها خبر فاعل نائب فاعل وتنازع اشتغالش كالكنب ملحقا بباب فاعله لذلك السكاة باس منصوبات مفعل به مفعل فيه مفعول معه مفعول مطلق استثناء حال وهلوها منصوبات باسكا منادى أفرمي قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا والرفع ثقيل والمفعول يكون واحدا فأكثر والنصب خفيف فجعل الثقيل للقليل والخفيف للكثير قصدا للتعادل أما التعليل زرج التعليل فأدي بس توضيح فأدي بقد كدني زهني طلبويا نحو تيايا مجنيا أصلي تعليلك لبر أواحات بيت بيه مذهبي وصد لقبول كدني التعليل هو الرفز كدني التعليل او ايه كاسفاد للتعليل كان بكين بلان جزبي جناكين بالتعليل كان او ايه لبر أواحاته زور التعليلات هاي لنحو لنصر لصرفها على ان او كلاوه لبر او كلاوه يعني هندق يستم معاصرون دكاتراء شي كان اكونا الرفز كدني alen bosho ha to ta'lilini aw nabi wallah inta'lil w tani la bra aw aw bo chunka nazanin la chi zani ka la chi kasif danish tu aw ida bra aw dana aw boy ta'lil ba hamush shwaya rafzak ana awa beta hukadi أدوات هي أصلحية، بون ليس اللي يسلة شيوهاتو، لا لن لشيوهاتو، وكم ببرج بس ما كل ليلة، لا أول درس كان، يعني تعليل بها موش تك هي النوى، كاو مذهبي وسط أويا أو تعليق يعني كده نحو بس كده دراسة إنكين آخر إن المحاولة إن استفادية من غير جزم، ليرة تعليل جانثه بو بوم مفعول به، الله لاب يشتر باسي او من كدك فاعل من حيث الحكم مرفوع مرفوع أبدا دائما تيا فاعل مرفوع اللي او بزان اللي لمفعل به منصوب أبدا السبب جلا لويك فاعل مرفوعة أبدا اللي لبري فاعل تيا يقداني بابا شبا يقداني بابو اللي الرفع اللي بري علك الرفع الثقيلة رفع ثقيلة بلما جاء محمد محمد أو قرسة بلام محمد فتحة المهم رفع لشي قرسة لنصب قرسة علامات الرفع لعلامات نصب قرسة خف لنا وعلامات هي نصبها هي بلام لنا وعلامات رفع خفني ثقلها بناء عند فاعليك شي بيدلاو رفعي بيدلاو شنك الزور دبارا نابتا بلام مفعول به توقت عن إبلي او أو فعل. بلام ضننت زيدا قائما تكرر أو تكرر لشي مفعول اعلمت زيدا عمرا قائما سي مفعول به بس يكفعل بناء أن سيما فاعل يقدر أن به يتكرر بويا لبر تكررك ولبروه ليكزي اعتراخ علاماتي خفيفيا داوبي لبروه يزور بارابيت والمفعول يكون واحدا فأكثر وكؤون منانيك هنا والنصب خفيف فجعل الثقيل للقليل قل سكين داوبك كما فاكفاعله والخفيفه للكثير قصدا للتعادل بو تعادل كان بوك او قرسبا كم بيت او سوكش بازوريه وغير ذلك اما كيل كي تشوتي كي واب كان اما دي بلغيتانيا بلغيتانيا لان شلون هي كلمه واحده مفعول به ايش بيت تلفظ هي ونقرسبق والدفع القرص يعني امتع لات انا اصل اساسي مي يعني حقيقه بلا مخوشيشا يعني اشتاكوا بوتريت ذهني طلباء بقوتك وذهني علماء نحو بقوتك وخوشيشا كتو ازانتك فعلا يتكرر الشيء المفعول اما جزم بعلك؟ اما جزم بعلك؟ ناكن وهو خمسة مفعول بينشته ششته اوي كا مفعول يتربيه بيت فيه بيت معه بيت لأجله بيت يعني اوانيتر مفعول مطلق ببينجن هذا هو الصحيح يعني وتراوك كمتر وتراوز ياتر بالام اويكا راجح بيت بينجه خوي دو اي منافسينك وهو المفعول به وهو المفعول به يعني مفعولك كمقيده به يعني شتيبي كدا ضربت زيدا لما وناونداوه كشيه وقع فعل الفاعل على المفعول به يعني ضرب زيد عمرا يعني أبيه فعل فاعل كم كويت سرشي مفعول به لو شيء كذي قال لا تضرب زيدا لا تضرب زيدا أي زيدا يسمى مفعول به هل وقع فعل الفاعل نفي. نفي على لي ماذا طلع ما أصل عبرة بشية بأصل جملك هو رد على سؤالك لا تضرب تعريف فعلك بسريع النهايات وتواونيه عم المناقشات ان شاء الله شرحك كضربت زيد والمفعول المطلق بوشي بطلع مفعول المطلق يعني مفعوليك منصوبيك منصوب اسم منصوب غير مقيد ببه ولا فيه ولا معه مطلق يعني ما قيد بشيء ما قيد بقيد هو مفعول مطلق بون <تصفيق> <تصفيق> بون مره ديت بون نوع ديت بعين نوع ديت بو توكيدي عامل ديت انتصر الحق انتصارا سانتصارا توكيدي عاملك هي كفعلك هي بون منا وقف وقوف التلميذ مثلا لاستاذه او لابي وقف وقوف الابن لابيه, لأبيه مثلا او النوع ضربته ضربتين او عدده المهم والمفعول المطلق مفعول مطلقش بدتيله وهو المصدر كضربت ضربا او كن منايكيناتي والمفعول فيه او شتي او زمني او مكاني كاشتكيت يا وهو الظرف كصمت يوم الخميس أما بظر في زمان هنا يأتي، وجلست أمامك بظرف مكان هنا يأتي. لبرأوي الظر في بيت الدوبشوية ظر في زمان وظر في مكان شهنا. دو مثالي هنا. هنا. كأو يسال الظر زمان ومكانه، هادوكي مفعول فيه. يمكن تو هيج تي ناكي متعل متعلقا بمكانه. أتوانيش لمكان ل مکانی که هست چه مکانی که مکانی یک چیج بیشتر مکانی یک گوره بیه تو ل مکانش تاکی اما یک وا هیچ چیزی چندنکی ل زمانه نبیت لیل نبیانه هار نبیت بایه همو شد کردنشه یعنی با اعتبار زم با اعتبار اوشونیه یا اوکاتیه بیت دو یا ظرفی زمانه یا ظرفی مکان بایه اوشونیه یا اوکاتیشون اجتیاع کرد پیوتر مفعولن فیه أو أقول وتد المفعول فيه ظرف في زمان الشكلية ظرف مكان الشكلية والله في زمان أو جهة في مكان وتد الضر في هذا شأن بده مثال هنا والمفعول له مفعول له ين لأجله أو أنا مصلحة كان دعي الدين والمفعول له كقمت إجلالا لك يعني هستام وكنت عظيم يك. يعني هستانك إجلال وتعظيم بوته هو اسم مفعول له يعني أجله لبتعظيم استوى والمفعول معه والمفعول معه اسمه ك كلاجل فعلك فعل كيرش حتى فعل كه هي أيش هي سرت والنيلة مثلا ما بحر النيلة أو أوكي سرت والنيلة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 والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه أم بيانجية على الراجح أماء بن هشام أليت ونقص الزجاج منها المفعول معه المفعول معه لتشينية لنا ومفاعل نية يعني قسم شيء مستقل نيا فجعله مفعولا به يعني المفعول به يا بوخي وقدر سرت والنيله شلون سرت والنيله اي سرت وجاوزت النيله كانت النيله أم كيا سرت والنيله يعني سرت وجاوزت النيله مفعول به لفعل محذوف فعل محذوف سرت وجاوزت النيله كأو يسرئ إذ الجش ورأيك شق قوتي إشتياهي قوتي إشتياهي وسرت وجاوزت النيلة يعني كأجر أو من تقديرك سرت والنيلة بسرت سرت وجاوزت النيلة أو مفعول معه نامنات أبتة مفعول به <تصفيق> بلنبون توان رابوت مفعول به تبرو فعل فاعل لكن لا يقع عليه. كتير مفعول به يعني الشب يكرهو كرهي تشتكي نكدو بنيل الا بتقدير بيني الا بتقدير اصل شريكه تقدير نبد ونقص الكوفيون منها المفعول له الكوفي كانش مفعول لهيا لا بردو فجعلوه من باب المفعول المطلق قعدت جلوسا سقعت جلوسا وكجلست جلوسا جلست جلوسا مفعول مطلق مفعول مطلق يا كضربت ضربا يعني فرقتي انيوان ضربت ضربا مفعول مطلق لقل قمت اجلالا علن قمت اجلالا كمفعول معه الا هو لاجله حرك ضربت ضربا يا قعدت جلوسا يعني امام حجازي كني ليغال لقل تشيا لغال مفعول مطلقه بوشي شي دوبر بناوي مصدركه يعني باللفظ يعني بمعنى سقعت جلوسا قعدت جلستو, جلستو جلوسا. جلوسا. ها يك معنى هيك تشبر جلست جلوسا تشبر قعدت جلوسا هرها علن قمت اجلالا يشيا يك معنى هي بس آية واية نا لبروة الشرط عندنا هو لمفعول مطلخة بمصدرك بيت قلبي بيت قلبي بيت ونو ضربت ابني تأديبا تماشا ضربا ضرب لشوية تأديبا لشوية ضربت ابني تأديبا يعني لك الرقم دا لبرشي لبر تأديب كابو ضربك لبرشي ريدا مفعول لأجله لبر التعذيب بويا في زور فرقه لقل ضربت ضربا يا لجل قعدت جلوسا يعني أم قصي أنا ضعيفة وقوتني أو وجهيني كأقول وجهي قصي زجاجة ابو بدر كدني مفعول معه وزاد السرافي سادسا يعني أو النقص ينكتب قل الله ملصق قصي إما كعلين بينجا سيرافي دنيكي بما هنا وزيردي كدوه وهو المفعول منه مفعول منه نحو واختار موسى قومه سب سبعين رجلا يعني واختار موسى قومه واختار قومه يعني من قومه ويقول قومه مفعول منه مفعول منه يعني ما يعني زيادة يعني أتعنيت بالله قومه مفعول منه ولا سرائك سرافيش بيع ما أو كات مفعول به شش فين جمان هي هج مشكلة مهنية إلا لايزة جاج ولا يكون فيها النبي أقد لسرع الترجي حكي ابنه شام بجيين فين جمان هي سرافيش كلوتي بالشش لأ أمثال أم نموني واختار موسى قومه هسا وكات النبي مفعول به أبيت مفعول منه واختار موسى قومه ما اختار موسى قومه كلهم لكن اختار من قومه سبعين واضحة لأن المعنى من قومه وسم الجوهري المستثنى مفعولا دونه يعني اصلاحك خاصش من هيب الجوهري واخوان كتبي صحاح او الجوهري وسمى الجوهري المستثنى مفعولا دو المستثنى دونه او هيك مستثنايا ولا بابي مستثناخ شيء حساب كده ناوي و مفعولا دونه, دونه. تمام شاكن بغيره كان جوا مفعول من, من هو يعني مفعول به بيه. اختار موسى موسى فاعل قومه مفعول به. لكن اصلاحك خاصة واني من مفعول به اللي مفعول منه تقديرك شيئا معناك من قومه تما شيح كان بقول جوهري قوله الجوهري هو اسماعيل بن محمد صاحب الصحاح مات في حدود الاربع مئة. انتهى كلامه مزهر في مزهر كتاب امام السيوطية. قوله المفعول دونه مراده به المستثنى اذ معنى جاء القوم الا زيدا فما شيء زيدن, زيدن كاستثناء اصطلاحا مستثنى جاء القوم فعل فاعله الا زيدا الا زيدن زيدا المستثنى منصوبة واجب النصب يعني معني هنا كتشوا جمله جاءوا دون زيد يعني همو يناتون شي ناتوا زيدان قاموا لجثيوا بلين زيدن مستثناه الين مفعول دونه مفعول دونه يعني اما هيك كلواني كشيا هيك كلواني كنحاتون بلاهم كيرشأويا كوتد مفعول دونه ذهن لبروا قصة قصيجة عربية كوتد مفعول أبي شيبة شيبة كرابي دلائل اللغة كأنا قرصة لسر أنا وقوة لسر كلمة كتصور مفعولناكي بون من جاء القوم إلا زيدا شو واقعيا كششتي كوتة سر زهيج بلاهم ظربتوا زيدا واقعي يعني فعل فعل كوتة سر زيد لبل اوياك مفعول حساب نكذا والصلاح شيء خاصا بدا وكدون تشي مستثنى كابو لازال السلسر او ابن هشام جين كما شنن بينجن مفعيل بينجن هل تنقصك جزاج قوي كي لكن الصلاح كذا ولا مفعول معه قسمه كان سربخه اسئله 6. مفاعيل المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا هل أو أن مفعول به بريتيا لوي فعل فاعل هاتش كوتسر هاتشيك أو مفعول به أما ضربت ضربا استفعل فاعل أكويت السري ضربت ضربا أنا كويت السري قمت إجلالا أنا كويت السري بون مسرت والنيلة السري صمت يوم الخميس مفعول به لا مفعول فيه لا لجل أوانه جاكته يان جاري حالة اللي تقدر مفعول به يا تميز اللي تقدر مفعول به يا أبي أم عنا لا برشا يلا دابني وهو ما وقع عليه فعل الفاعل ما وقع يعني بالأصل بالأصل أو يقع عليه فعل الفاعل هندي مثال ابني لا يقع عليه فعل الفاعل بخلاصة أصلك ابني وقع عليه الله علي هذا الحد يعني هذا التعريف لابن الحاجب رحمه الله الكردي رحمه الله وقد استشكل بقولك ما ضربت زيدا ما ضربت زيدا نحو لليم فطاحل لاي علماء علمى كان حتى ابن حجاج ابن حاجب ديو او ستيتر ايتم <تصفيق> جيشت ابن حاجب بيتر وستاء يعني غوراي وكو ابن حاجب كم ديت يعني جيشت بنمنا ابن حاجب ابن مالك ابن هشام يتر قوري قولا او الشمس درنا كوتوا وي اذا الشريط يكمي هناك يا مقدميك بس كدوخ لا لا لا لا لا لا لهين ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تا لا ابن لا لا لا لا لا رموز لا لا كان <تصفيق> لا لا كافيه ما شاء الله هذا الحد لابن لبن الحاج برحمة الله وقد استشكل بقولك يعني استشكل تعريفه بن تعريفك دا وهو ما وقع عليه فعل الفعل أيت ما ضربت زيدا ما ضربت زيدا يعني هل وقع فعل الفاعل على زيد أصلا ضرب من فيه كابوت شون جابي توا جوابك الزور جالك تي مكانة تيكلو فيك الله كان بس هل أون ده هي هل أون هي كان لابا ما ضربت زيدا يعني بيش دخول ما بيش دخول ما يقع يقع الفعل على المفعول يعني. يقع يعني ما كله ضربت زيدا كابو جواب ما نهربو أم شو بالاصل بالأصل و هو ما وقع عليه فعل الفاعل بالأصل أصل تركيب تركي بجملها و تسري ولا ولا تضرب زيدا ولا تضرب زيدا و من زيد. لا تضرب زيد و لا زيد و لا تضرب زيد و لا تضرب لا تضرب لا لا تو يعني لا تقوم. أتوني مفعول بيني؟ مفعول به بياني؟ نعم. أجابلين قوم أنت. أتوني بري أنت مفعول به هي؟ فاعل. بيع العبرة بالأصل. أواني كم تعريف عندنا وزن عن قلبنا بو بترميز لبين مفعول در. بلام هند جار معنيين تعريف كم معنيين هند اشتيدت يا ثناياك وأمثالنا. عبارة بشناك. حتشي كنشتكي بتنابي. بلام خوين ما بسي خوين تي اقان. يعني أصلك تركيب جمليك من حيث الأصل. لا من حيث الزيادات والإضافات. ما ينافي بشت السريل. لا يناهي بشت. نا. وانا نا. من حيث الأصل تركيب جمليك. لو كضربت زيدا مثلا. أو كاتشي لبلو وقع عليه فعل الفاعل أو مفعل به. أما يعني لم يقع عليه فعل الفاعل او اشتكانت ترى مفعول مطلقه يعني مفعول فيه يعني او اثر ظهر بوجب لك فعل بفعلي فعل اي بس شيء لازم. لازم اي طبعا وقد استشكل بقولك ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا واجاب بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلقه بما لا يعقل إلا به أجابه يعني عن, عن, عن الإرادات عليه بأن المراد بالوقوع ما بسمع ألا إن وقع عليه فعل الفاعل نك وقعك وقعك حسي ضربت زيدا ضربت زيدا إلا يقع عليه وقع الفعل ألا إنما المراد بالوقوع إنما هو تعلقه يعني أي تعلق المفعولي بما يعني بالذي يعني بالفعل. هذا تقدير بق ما دابنين واد تقدير عنده. وأجاب بالمراد بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلق المفعول بالفعل بما لا يعقل إلا به. السلام يعني إلا به يعني إلا بالمفعول إنما هو تعلق المفعول بما لا يعقل إلا به يعني أقل مفعول نويت نازاني شون تعلق الفعل بالمفعول كهو ضربته ضربته يعني زيدا بورنا زيادة شون أزاني مفعول به هي إن لمفعول به تيابغي إلا أبيشيب يتعلق بتشي بالفعل أبي فعلك ذبودر كباك وقعهاب ولا شيء وقعهاب ولا مفعول به أو تعلق لبيني ما بس من أو تعلقيك هيانا من حيث المفعولية. مرجنية لها مو مثلك يعني يحصل الشيء يحصل الواقع مثل مثال ما ضربت زيدا يعني وقع يعني شتك نكوتوتو هذا الشيء سر زيد بلام باشتر لم جوانه او يك باسمكيت او ك العبره بالاصل العبره بالاصل امانا فين شبعان درز بنو بو ذهني هنديكس هاتونه يعني ما ضربت زيداً شي لياكي. يا لا تضرب زيداً شي لياكي. أمان أدوات كان ليب كروا بخسر حقيقي كلام أو كاتيق عليه فعل الفاعل. بلما أكرمت زيداً. هج أداته كتانية. وهي أبينيسي لكي يقع عليه فعل الفاعل كتير كرما. وهلوها. بلما أدات قصة السريع منفيد كدبانه منى ينهي عنه وبشتكى او كاتم بي او اداتانه وقع كالهيده بلان باهلش بيجيده تو پیش دخولي اداتكن شي بوا مفعول به وكلمكه واضحه الا ترى ان زيدا في المثالين متعلق بضربه بضربه وان ضربا يتوقف فهمه عليه يعني على شيء زيد تو مفعول به معناي ما يناولا معنى ضربة يبقى أو إذا زور دوبارة بطبوية ما زين ضربة يعني ليدان اگر اگر هين نبوية زيدا نبوية بأن ضربة خالد زيدا اگر زيدا نبوية تو لما معنى ضربة يقشتي نا فالله زور دوبارة بطبوية إذا ضربة زور اطماطيحي لزهناها تم مفعول به نبيت يقع عليه فعل الفاعل لا يتصور فعل الفاعل او أو lite أو على ما قام مقامه من المتعلقات يعني وأن ضرب يتوقف فهمه عليه يعني على المفعول أو على ما قام مقامه من المتعلقات يعني هذا شيء مفعول شرط calculus هات شيء كيشть لشني مفعول, مفعول نشر أوكو مفعول غير به غير صريح به مفعول به اوانش مفعول به غير صريح كابو هالشيء مفعول ايش دانشد حمان ومنه المنادى يعني ومن المفعول به المنادى لده منادى منصوبات خصوصا جيرشي و مفعول به هو تلك ك اصل المنادى اصل فعل فعل مفعول به هيك بما قال يا زيد يعني ادعوك يعني ا علي الله يا يا علي يا عبد الله يعني ادعو عبد الله يعني او حرف نداء ياك ناب مناب فعل محذوف يعني اما نمانوت كلام كلام ابيد لأي ماذا تبيعك بيت يان لدو اسم يان لإسم لأ وفعله كم ترين بررياجة كلمات ابي وابه ايسا ترسالي ايكين يا الله كلام يا كلام, كلام. خو خواب ابي يان دو اسم بي يان ابي فعله كو اسمي بيت ابيد اي يا الله حرفيكو اسمك يا اكا لشوين چي دانشتوا لشوين فعلك كدانشتوا ادعو الله لكن لما يجب ان يكون فعلا فعلا فعلا فعلا اسمي فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا كابو فعلا فعلا فعلا فعلا به فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا وذلك لأن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله فحذف الفعل وأنيب يا عنه وانما ينصب مضافا كيا عبد الله او شبيها بالمضاف كيا حسنا وجهه ويا طالعا جبلا ويا رفيقا بالعبالي او نشره غير مقصودة كقول الاعمى يا رجلا خذ بيدي دين سر باسئ اوك يا معثمان منادما منصوبا وكل اصل ش مفعول به يا يعني حروف نداء ياو يا همزو اياو هياو ايو تنها ادوات هيا همول فعلك فعل يدنشتون دين سر منادى خوي منادى هندي جار منصوبة هندي جار مبنية في محل نصب هر مناداء يكد بني يان منصوبة بي أعليه وإنما ينصبو يعني لفظا لفظا يسي يا الله يسي عبداء منادائك منصوبة أوفت حفت حي نصبه بي أعليه منصوب هر رأس تخونا مبني على الضم في محل نصب وكو يا زيدو سي يا زيدو كونها يا الله يا الله كون إعرابك يا حرفني نداء الله اسمك علما مبني على الضم في محل نصب لابنو علم دو ايدي الشرطكاني. الشرطة كاني شيء حد مضافو البيني يا عبد الله يان شبيه بالمضافب شبيه بالمضاف لذا سكاني пишут речь для ла басманкиت أويا نا كلمية كا كوتاي пишет у пиуси بدواي خوينبه نا مضاف ومضاف إليه شا لو الروي كا пиуси بدواي خو هيوكو مضاف إليه وا مضاف ومضاف إليه بو بوينا وينا وشبيه بالمضاف يعني يحتاج إلى ما بعده لتمام معناه لبرأو في شبيه بالمضاف. شو نسمو سقولا مزيد أجد إضافين لكن ولا زيت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 يا حسنا اي كسيه كاتياكا جي يا جوانا وجهه حسنا بون مونشي ابنه امكان ابن بيت تنازني حسنا جي ارجوت يا حسنا وجهه يعني يحتاج حسن الى ما بعده هو مضاف ومضاف اليه اجني بلا معنى كشي تاو لو روي كمعنا كي تاونا بينا ونلاو شبيه بالمضاف يا حسنا وجهه يسح حسنا منادا منصوب بولا بريش شبيه بالمضاف كابو اجر منادا مضاف بو وكو عبد الله ولي مضاف اليه الله لفظ الجلالة او منصوب لفظنا يان اجر شبيه بالمضاف وكو يا حسنا وجهه اتر اقر احتياجك بدواء اخوي فاويكا لدواي ديت فاعل بيت واتا مرفوع بي مرفوع بيت هرش بيه بالمضافة يعني اوي لدواي ديت منصوبش بيت لابروف فعلكا متعديه أصلي فعلك طالعا طالعا هاتشن اسم فاعل بس فعلكي ايش يا متعدية بيسي منفعل بيغا اوي لدواي ديت لتتميم المعنى منصوب بيت هرلم بابايا يعني تنا نت اقل جارو مجروريك شبيت بوتي بوتا واو كذني معناك يا رفيقا بالعباد اذا يا رفيقا <تصفيق> نشري نزنشي بالا أي كسي كرافيقا بعبدكاني نرمى برامر بعبدكاني او كاتب بهوي جار مجرورك وكو معني رفيقا تو ابو كابوت شو كلمه مرفوع بيت منصوب بيت بيت المهم شبيه بالمضافه كمنصوب لفظنا او نكره غير مقصودة يا كلمية بيت تكلميك به نكره بلام نكره ايش المقصود نبي يعني تو لبين خطو او كسيق ساكات يعني لبين خطو او كسيق صيبو اوكي هيش ديك لو برشا منو تشار ليا كاين هذا ها رايك من ابي اللي سرشت مناش ما سر خطبه لناو خطبكه علم يا والمن يا والمن تو خود زني بتو امنا الشريشيه اقصد مقصوداه بس قال هي جنبيه هيش لبين من توينيا علم يا عالم اي ظالم أو كاتا اي الاقلنا كريم مقصوديه عليه شي يا عالم بلان لنكيري غير مقصود عليه يا ظالما بلان لنكيري مقصود عليه يا ظالمو مبني على الضم يا ظالم او هذا هو يقول لك يا ظالمين يا ظالمين يا ظالمين يا ظالمين يا ظالمين يا ظالم يا ظالمين يا ظالمين يا ظالمين يا ظالمين يا ظالمين يا ظالمين يا ظالمين يا ظالمين يا ظالمين يا يا يا يان مضافة يان شبيه بالمضاف بيت منادى او كاتم منصوب لفظا خو اصلا او او منادى او اسمي كايته منادى له حالة بدرنية بدرنيه حالة حاله يان مضاف ومضاف اليه يان شبيه بالمضافة يان نشري شجيه غير مقصوده وكو امساني سباسمانك دودنه منتو يان اسم مش مفدي يا زيدو مبني على الضم في محل نصب. ين يا ظالم نكيره لكن مقصود. لم يجدر لناش هذا لوا. هم مناداة لم ينجها. او دوانيان مبنين في محل نصب بس أمسانين منصوب كي شيء لفظي. لي رأباسي منصوب كانه منادا منصوب كان كلفظي منصوبا <تصفيق> يا رجلا على كقول الأعمى بوق قول الأعمى. کسی ندی و او هیچ کسی که شیم ابز نیه، ولی من هر کویری بسه، جریوهای ازانیت کسی زیاده پالیه، ولی من غالباً بوی علی یا رجلن خود بیه دی، کسی بزن کیه، هر کسی که مقصود لای کویره کجیه، دسی هر کسی دسیه گردد کافی خویتی. یعنی آن، آن إنما ينصب لفظا في ثلاث مسائل لسي الشعن منادى منصب لفظنا نعلم مبني في محل إحداها أن يكون مضاف كقولك يا عبد الله ويا رسول الله على مش استفامنا استيدانا زرجا نحو كان تساهلكا لا استغاثوا ودعاء أو شتانا بلان نظن الخير يعني به يا رسول الله يعني باور منويكا لو دعاء رسول الله <تصفيق> آه يعني ممكن لكن لا تمثيله بيه وديع لا لبيت لبيت هذا العرف ليش ليش نعجلوا بين ما لنا شو ما دشت يا عبد الله ويا رسول الله قال الشاعر لبرويسام مضاف مضاف إليه منادكة الله يجي منادى منصوب علامة نصب الفتح وهو مضاف الله مضاف إليه لفظ جل ولم قال الشاعر ألا يا عباد الله قلبي متيم بأحسن من صلى وأحسنهم بعلة ألا يا عباد الله يا عباد الله والشهد قلبي متيم قلبي متيم تيم مرتبتك لا مراتب محبه وحب يعني وابزان ما قبل الاخيره اوك كبير ما بعند ابن القيم يعني حبكاه الدبشه ودا مرتبه وا اخر ما قبل الاخر كمرتبه اخير العبوديه يتر... الانسان اوند كسيخي قوشاويت شبيت... يعني تشيخي قوشاويت كيتري برستت لخوشه مستي هذا ما ني قرست زائد خوف اشتياق تيم لبيشيتي بيش هو خله خله تيم ان جاء عبديته يعني ما بزمرتبي ما قبل الاخره هذه هذه اذا قد بيش نفسه لو جو اه هذا يعني يعني عبادته يوميا اطيعه وصلى صلوه سلام وكذا او خوشي سي من الله كما يعملوا له كبا او مخزن كما هي او هسطينات يعني شعوب بو كأنما عبادة نوعي كترى لكترى لكترى لكترى نعم جولي كترى لكترى لكترى بلان كي يعني اوكيان نافي اوكي تريانا يعني اوكيان قبو يكي كان ببيته هو يراد كدني اوكي تريانا لابنوان محبي شرعي كمحبي ابو خوفي غنباري خواه صلى الله عليه وسلم هكذا كانت محبي خوفي غنباري خواه هي نتيانية نفي مح نفي مطلق محبيته يعني مح مطلق محبة يعني خشبي استييتير بلى هاد الجر نفي شيء تيا محبيي مطلق تيا بقى نحن بحموشة وازم نلاقي الخشبة عشان تقدر خشبة ولو كت خشبة ولا وكافر ولو... ولا وجي حرام إجت ولو حرام دواءك لو كات تعال زبه اګینه مطلق محبت اسفاد کرا بو زوجا بو کور بو کچ بو دایک بو بوشتنې که ا عادت انسان شي خوشندوي یعنی نه منه نه ات ولا سوي تو کست خوشنوي قصې ممزه روایت جوړي خوشويستکه بو منواله کړه جوړي خوشويستنه مثلا بو امر رسول الله 함ه بشته بلی چی tie تماشي خوشویسی دقیق که چی که دوست جوزم الا يا عباد الله قلبي متيم وهيش يعني ايش خرفني لو خوشویسی عندي كرسي تيقال يا قلبي متيم يعني بشو الله ما شوبون دقيق را بخشد بس شد بس زال بونه بسريع باحسن من صلى يعني الذي هو أحسن من صلى وأحسنهم بعلا يعني زوجة وأحسنهم فعلا بعلا لا حاشيك أولا شرحك هاتوا لكن أحسنهم بعلا هناك ترجيحك ألا يا عباد الله هو الشعر نزل الشاعر ما بس شيء طالما نصرانية هذا البيت من كلام الأخطر التغليبي النصراني ألا يا عباد الله قلبي متيم بأحسن من صلى وأحسنهم زوجة شاهد كتشيا يا عباد الله <تصفيق> الثانية أن يكون شبيها بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه وهذا الذي به التمام او ايكا كيف يدلو ساكرية اما ان يكون اسم مرفوعا بالمنادة كقولك يا محمودا يا محمودا شي فعله سيرته مثلا شي يا محمودا فعله اسمك بمنادك مرفوع بوه وكوا شي يا من حمد فعله شونك اما محمود اسم مفعول يعمل عمله فعلي يعمل عمله فعلي سيا محمودا فعله بيت النائب فعل مرفوع نائب فعله مفعو... محمود مفعولة ويا حسنا وجهه حسنا وجهه السابق ما وجهه لابر بي حسنا وجهه بيخسر فعله أبيت فعل ويأم مرفوعه فعله بيأغتن نوبيت لتقديدي اعراب انكاه سيدي فعلك سيدي كلمه كاك كلمه كفخر السرف عليك اصل فعلك شلون عملك ام جو عمله ويا حسنا وجهه يا جميلا فعله يعني خي جموله جموله فعله فعله كابو فاعله كلمه فعله, فعله لجملك يا فاعله كابو ويا كثيرا بره كثرة بره فعله او منصوبا به او منصوبة. كقولك يا طالعا جبلا فاعل هو جبلا مفعول به طالعا طالعا أو مخفوضا بخافض متعلق به مجرور مجروره بحرف جر متعلق بشيو تعلقة من حيث المعنى بشيره في قنوى كقولك يا رفيقا بالعبادي يعني سب العبادي جار مجرورة يعني ام جار العبادي مجرور دوا بلنباء بائع كتشيه متعلقه برفيقا كلمه تعلق متعلقه وأمانة هو مساليش معنويه ولكن المساله رفيقا جار مجرورة كلميك كلمه نبي بي ومتعلق به سبون بالعباد رفيقا بالعباد رفيقا بالعباد يعني لابد بد جار مجرور جي هبت حرف جركا حرف جر اصلي بي زائد نبي او كاتا في وسط بفعلك وهي من حيث الاصل فعلك وهي من حيث الأصل للرويم معناه بيك وجريا بدرا. كاتي علي متعلق يعني من حيث المعنى مرتبط مرتبط بما تقدم. اسا لبرو من حيث المعنى مرتبط بما تقدم كأصل كلمه رفيق رفيقنا. بويا هرب الشبيه بالمضاف حساب كذا. ويا خيرا من زيد. هو أخير من زيد اصلي كلمه خير و خير اسم تفضيلها تنهم مزكينه اخير يا من هو اخير من زيد سم من زيت جار ومجروره متعلقا ب بشيوا ب خيروا من حيث المعنى او معطوف عليه قبل النداء كقولك يا ثلاثة في رجل إن سميته بذلك شخصك نعني سيوسي سيوسي <تصفيق> يا ثلاثة وثلاثين من قبل النداء قبل النداء كلمية كيناوي ثلاثة وثلاثين إذا أقبت لي ثلاثة وثلاثين يا ثلاثة أبيت لا يتم معناه إلا بما بعده بشي طوبة نبا مضافة، نبا شبيه بالمضافه نبا شبيه بالمضافة، نبا شبيه بالمضافة يعني بويه عطفي شمان دورت بو بنيت، ولو عطفي شبيه هل لنبا بيا يسيها ثلاثة امشيها منصوب لفظة هنال هل لتيها لوية كوام شبيه بالمضافه هل <تصفيق> <تصفيق> نخوش تواعك اي بياه وانو بنا عبير بني كورا في خود امجارة بو نايودن الثالثة أن يكون نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي يا رجلا خذ بيدي يا رجلا تما شاكا لابد أن غير مقصودية لأنك أقل مقصودة بمبنية به ما ذا من يشيري غير مقصودية أو كاتم منصوب في لفظي عليه مناد منصوب وقول الشاعر فيا راكبا اما عرضت فبلغا نداما يمن نجران ان لا تلاقيه اي سوار بزنجش سوارك هر كسيك نكير غير المقصوده فيا راكبا اما مركب مركبه من ان وما يعني ان ما ان شرطيه ما زائده ما كلابه حر الأبوي معناه جانب تزينت إن عرضته إن عرضته يعني إن دخلت العروضة شو إنك لا ولات حجاز ألين مكة ومدينة وما حولهما بيطلع عروض كاتي خوي الجغرافي كنا عروض وهو مكة والمدينة وما حولهم جغرافية هيك بيطلع عروض ديار أملي شو إنك يشتري لجنوبي سعوديا وتيتي اقل ثويته ثويته عروض فيا راكبا ان عرضت چونت من ان أمسى يعني أمسيت امسيته وامسى الملك لله يعني دخلت المساء اشمت يعني دخلت الشامه يعني الشام بدو دخول بكارته الا ان عرضت يعني دخلت العروضه اجى شو جنو منطقي عروضه كما كما فبلغن فبلغن ندامايا من نجران او انبورا بقينة بعروض من فشي مانم لا لنجران نجران اكيد اخوالي والله علم جنوب شرق غربي هناك عروضة كات. يعني ما كومة هناك ندامايا من نجران ان لا تلاقي جالك كتري ما بيكو نعم انكريت بس ما يوا شاهدش يا فيا راكبا وصلى الله على محمد